بلَلْيَتيِ مُسَْمِعُهُم بِسُُبُونِ مُبين أَمْ لَبَناتُ وَلَكُم الْبَنُون أَمْ تَسْألُهُم أَجرْ فَهُم مِم نَعْرَ مِم مُسْقَلون أَمْ آادَهُمُ الغَبُ فَهُم يَكتُبُون أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبَحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا بار